اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد دجا قلبي خواشيات walusa ni na السر والإعلان يا من حفظ محمدا وحبيبا في الغار يا آل المن والإحسان فرج قروب المسلمين جميعهم يا رب يا رب فرج قروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمت الإيمان يا حبيب القلب الله خير البرايا